وَإِن تَجَرَّبْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَاهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَا اسْتَنَارًا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 وَابْمُ مِن إلى الى جناحك تَخْرُج بيضاً مِّن غَيْرِ سُوءٍ إِن آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي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 واصطنعتك لنفتي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في بكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنَي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم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 قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم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 اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خوفا موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 له لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع من أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولتعلمن أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا ب ربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربّه مجرما، فإن له جهنم. فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 فاضرب لهم طريقا في البحث يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجلوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من ضيبات ما رزقناكم ولا تطغو ولا تطغو فيه فيحل عليكم غضبي وما يحلل عليه غضبي فقد هوى وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى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 دين القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا الهناكم واله موثى فنسي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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا مثاك وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم فَإِنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْسَفَا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنَ ٱلَّدُّنِّ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 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَاهَدْنَا لَنَا إِلَىٰ آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 فَإِنَّمَا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي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 افلم يهدي كَمْ كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لولي انها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لثام و مسمى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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَرَتَّبْعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّمُ تَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِّ Da-da-da